الله الرحمن الرحيم فيكم أحدا أبدا وإن <تصفيق> <تصفيق> ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإسلامهم وَأَنِّي مُلَّذِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنَّ أُقْرِجَتُمْ لَنَخُوْجَنَّ مَا كُبْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ يرتون لنا صورا انكم مظلوه لئن اقرجوا لا يخرجون معه وان قتلوا لا ينفره لهم ولا انصرهم ليرن لنا اذاب راسكم ما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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقودون لإسوان حب الذين تفعوا منه للكتاب لئين أخرجتم لنا أرجلنا ولا نطيع فيكم أحد نبذاء لا ننصرنكم، الله يتعدى إنهم لكاذبون. لَئِنْ اقْرَدُوا لَا يَرْجُعُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ قُتِلُوا لَا يَرْجُعُونَ وَلَئِنْ نَصَرُوا لَيُهْزَنَّنَّ أَبَدًا ثُمَّ نَأْيُ قرون لا أنط فتدربت في صدورهم من لا أت أتضربكم في صدور جم من الروح ذلك بأنهم لا يفقه ذلك بأنهم قوم لا يفقه لا يقاتلونكم جميعا إلا في كرة محصنة أو من وراء جذر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد بأصوم بينكم جديد، تحتبكم جميع، لا يقتلونكم جميع في قرآن عصنة أؤمن إجدر بعث جب بين جب سبيض تحت جب جميع أنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كَمَثَلِ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كَانَ الْغَافِلُونَ قَرِيبًا ذُوقُوا قريبا أمره ولهم عذاب أليم ذاقوا وبال أبرهم ولهم عذابنا لي كمثل الشيطان كمثل الشيطان كمثل أيقون إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريد نزيل كمثل الشيطان <تصفيق> كمثل الشيطان اذ قال لل انسان يخفر ذلك <تصفيق> كان قبته من النوم في النار قولي بينك <تصفيق> <تصفيق> وذلك جزاء الظالمين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يوم ما يثر المرء من اخيه يوم يبر المر أم من أخيه وأمّه وأبي يوم يبر المر أم من أخيه وأمتي وأبي وصاحباتي وبناتي لكل مريم من يوم إذ تنو يوم يفر المرء من أخيه يوم ما وأبيه وصاحبته Quan لِكُلِّ lekullinmmerri immen Umme ita nu yini e u dugoy yaa i وعجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بكم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورا وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال شيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحاس سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بالله إرع. أثمان الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العتار طلت وإذا الوحوت حترت حترت حترت وإذا البعار سجرت سجرت سجرت, سجرت وإذا نفوز وإذا موهزت تئلت بأي غنب وإذا اشتعوا كنوا شيرت بسم, الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سمسكوا وإذا النجوم كذب من لا يرّع ما إذا تمست كويرات كويرات وإذا النجوم كدرت وإذا الجبان سيرات وإذا اللعجار طلت وإذا الأوشح كشين Quan Tu ian berqat totgerat tot idan noida Tu idan maut to biaydan وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشرت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُلْفِقَتْ عَانِيَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقَلْبِ الجوار الكون <تصفيق> والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو الياتين وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ الَّذِينَ هُمْ رؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بسم الله الرحمن الرحيم أرهيت الذي يتكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم على وَعَلَى على طعام المسئين فويل موسى لين تدين وم عن على تجم الذين هم يرون ون يمنعون ما قول الله اكبر من تصد لربك والحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعرضون بسم الله الرحمن الرحيم قد يا أيها الَّذِينَ لا أعبد ما تعبدون ولا لكم ورأيت الناس يدخلون في دين الله يطواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره انَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَذَكَرُهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ أريد أن أطلب من الله أن يستنور عليه ويهدئ علينا يا مولانا يا منك أنت عشنا في رحاب هذه تلاوة القرانية المباركة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ إذاعة وتلفزيون والعالم الإسلامي فظلة القارئ الشيخ عمّط المسعيد مسلم القارئ والمقيم بطول تليفون 040 750 378 طول الهندسة الصوتية والضوئية إداري الحاج سوسو أزهر أولاده الشيخ. 8050 كف الشيخ تليفون ثمانين صفر الشيخ هندسة فراشة كبرى إداري الحاج عبد السلام الجمعة أولاده الزعفران تليفون ثمن مئة ستة زعفران أيها الأخوة بناءً من أنصار العزة وشكر الله سبحانه جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.